ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَقُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ Allah, aki jelölte a földet és a terepet, az én és a وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، هو الحي، هو, الحي هو, الحي لا إله إلا هو له.